だからもうちょっ ونحن نتلاقى ن شاء الله إ ندور خبرنا من ك و م م س ل م ع ن ي ا ك ي ر ا ر ا ل ص ل ا س ع ل ي ك نعم يا ش ب ا What?、Wow. Oh, my God.